بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وعنو جيني اينا محاضراتي سقالات وأنا سكدي يعني نكُبّ الجبينه درسي كأن وحين تجعني إذا ما دي المسلمين توسّعون دبي باي من دول خطة أما خطة إلين وقع صبتهاي قابض في و استعمالين وقيش قيش كان عيدك يسو صميا مقدمه امكاه حاره او كفغ عيد وينها مسلمين كان كوخ راسوخ كدغاي كوخ بدن اول طلائع دا ما مقدمه دا, دا, دا عيلان كو ديرباي هان جيره وحقدك عيدا عيد انا غت ربان اسلامك عيدي اي لا قل من و خاي او قادن ساي عيلان كيو دمي ei näkökuvaa, jota puhuimme merkästi, ei näe mitään mästeriä, joka ei käy kiuuangaan sanaa, niinkin viiprosuilla ihda, vaan merkä käänt mänenkä, dagalla, joka kudussuu harina ja harakkaa kaipgalai, ei kuo ei kruusaidiskeleiskejä, niin المجلسة والتمرحة والتمرحة فلسطين وقصة وقلعبال الالباء شولاي 26 كل وقالي اللي حدثي ميلادي وستيقو بعيدا بدود دمرك وكسوة اللاغة وحكسوة ببطها اللاغة يصنع وينه المسلمين قوطة قوطس قوطة مدح وينه المسلمين تعالى إذا كنت أصدقى ما لك تؤدي؟ أصدقى ماذا لك؟ سيدي اللي سيلي تطار في مكيه إلا كل مين ميشة غزالة إلا تطار باستي لكن حاميا يرد سيدي مينتا إنتا لك أعطيه با ميلول بكوح يرده كوحرا عيدنا عيدان كان مسلمين يتصلوا بالذين كانوا كانوا هي امم بالصلطاغره ان عيدان كان قد بنين صبرونتي بيبرس لكن كان قائد محمد قوها كوحدي قزت شفتي في خلال السويعات بيجك كع فكتخلص أول نصر غزو غبطي حقا نولاد سيد ديلا عصوب شيغيسه مسلم با وحش بكره وي مدعفرت افرتن سنه كوددو مسلم سي اردي مو يانه مسلم سو سعوده لا ما عرفه marka kan gaza ba gabsada kidi wa hakso daba talaabay ciidan weenhi muslimin ta uqutu so gaminayo uqoyi ga filastin ba magalada asasqaan la dhaxda imaadeen iya va ayay is si sal labeen polkaayy ni agalbead ka mareen aka ayay akka ayimaadi ugu heog ganayiya massu marka di y si eedama di siqaar kamida wax ay u sheegeen aqiman ta si di waayadi horeow mu xoganey ma fukii cina qotso xudehnu laa no xonaa al uhood iyagu burin ballan kama burinayo si di ka horeow la galay kula warki wuxuu soo gaaray katbuga katbuga nuun ninke lo'day katbuga waan ninka haysta marka ciidamada sham dagan ee mongoliyanka wuxuu hanu krista ka oo kristan marka kale markuu maqlay wa ذبتن وحيسو يره مضحدي مضح ضوي من سوا حكم الا اشرف ايوب كي حمص صيستي ولا شرى دوام بالغد يم للصقده كونفورت لبنان بو صرغ اخاي فلسطين بو صا غلي نهر الاردن بو الجليل شرقي ابو يمي oto sina warki ay mad sirdoonwa si ga siiye pa loohaga inu halka mariyo wat baan qaata inu ka horreiyo si goobta dagaalka u kadi doono isagu ugaiyo u ka hor gu madina tu na si rabu sao dhaafxi masha loo yaqaanau jalut nu wamel bannaan oo wasi ah oo buura yarire haera kiga si werese yihihala albaabo kudo laga galaleh oo burah ha du siyo duna kain ayta perka bannaan haera ha ka hedan oo buuro iya kain dul saar haera kiga hega yiin haggawo ko y na ka bannaan kuro kaate markasi goana wa mawqi'a gobtani nu dagaalku ka dhaco gobtani waxa lay raadadaa meelaha taariikhiya ah u dhawday hattin fiu chibey ka shaxii loore cir salahuddin alayub lihdan عيدان كيف تقبلو سلايه مقدمتي وتي دبرس يعيدان كيف ضمانت و قريي فحلو قريي خيم هنكو ورختم بورله دتن صحد مركي oo aymada halka maran danka kale mark nu buugu noqonno taarka da ji wayida taarka waxa dintay min oo lakay wala laahamadadaxinaaha e manko xalo orrin jiray da tan laka lawalaka wala oo bokaannin la dado iyo qbla we lao madax isku dila niini saggu islamaamay oo barkka kaanlay dado oo Jinket saamme avoisen oo omaa mešäkä odayina jana, uhra ei hariga boka, häläkä no uhr rabai, lavadi se walla kvlaa ynu mešäkä fsada, häläkä sham dibu gola, aju sham kalan nugday, po tabris budi dibu katbura bay wa akhri ambe katbura nigaan la yiraado wanay adu kibirstan ban marka laga eego warugada dagaalyahana ingan nin daayirma hawanu nu wiraan lixdan ka dhaafay wanana ku dhawaad dagaal ku la soo bilaabay bu أعين الجلوس هيدا عساف أفر يصد الصنف كهربورد إنسان، أفر يصد النصر كهرني كدين، هيدا بو كله كذي، ده مني سواني نافرتن صنف كودوات، كرنب جاب دجاله تاجناويان، يعني عسكريه، لكن مر كان ما تشبي، ومرها إستا المسلمين oo ka adaysan iyo gada din laga soota laabay da asan bu meshamin hal ku so da muminti rirmiiga haydiya magalooy ka tuuloy in kadagga diya shaab ka hayd marka oo gaadeen oooto sinood dagaal ku kada biyahay mas fi anna wato daga lama yana wala wada hama sodoooddayy beriyahayadudan wala soo dat kan iyo wajiga rahayd ay ku magnaayeen markay koox yar ee tatar fiintay dhaxbartay la galdahay sitay qudwaye imam yidalku daylaan baan haystani cido gaabisaana ay tahay shacab markan se qudwaye arkan cid ay raaci karaan baa wala wala daba galay qutus markaa dadkii muslimiinta uu yimi e berale yirrimiga iskaha wuxuu arkayay inaan ay ahayn dad Vahtikainen on ohtunut tavalla, parta kekäärsin karamahaan. Dati on noin uraa. Läkin uraa. Riina medissöön, on uutta fryriä, on uutta langalla, on dagalti kanina, vihilä lohkistikkainen, joo, kesäkäjä. Dati kukuu, no, toi, hupka safenkise, no, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, Adai Fardaha jessoa, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, Kale kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, iyo kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa kinteä, daa Wa ka أنت وحكوه او حكوينه او سلاح دفتها دبطاها واهني ربي توقان وبريا دمك يا عرورتي يا وخين وردي الله ياهو او ربي لو سبحانه وتعالى رجالك تسغو هلكا عيدمادي سو سفتناه يمرايسو عيدمادي مسلميتن هو ليه قرسوني وانا اركيني كتبوا أي عيد ماركة إلى هيد شبينه يا إلهي بوا وصايش نين أرد يوم بوي مسلمينتي وحيد واحد عنك صعد السارى مدين أي بك بايس ودرى سارى مدين أي بك ومسلمينتي شاف لقو غبص ضاي أدى مدى كق يبقى شيء عن طوع الله وعلم Warbu soo dividing sinä aufas, sinä jo muslimin te uutin vineyliin. Rokkujuli ottaen, ninka otossa laidalla, haikuti laidalla, haisaudiritsejä waxay soo merkokauvat, eidäkö Tatar, hölgiin legempi, kirkiserei Malaha, vai eidäkö Hölgiin, hölgiin, hölgiin, malaha hölgiin, u hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, hölgiin, qodobka labaad buu yiri alashir if ayuub amir hamso markii horay soo raacay ta tarka dibo maraaysu aananta wuxu go'aansaday dagaa markuu dhaco inuu jabiyo ta tarka uu u qararo ciidanka qaybtayda waan la fuqeynayeen taana ku soo talagalayrada qodobka saddexaad wuxuu yidhi tarkiibada ciidanka uu wato katubuga badan na kagaraap isya mi paang garaap kaja ka midig ka laalya kus uma ra si buyadayy maayy lang da paiy dadayy tahay takti tahay wa قالك كيم ان الروح شيغيه يينو بينشيغيه و لباتنيا فتر رمضان لحب حبغول يتياد يكون تجرييده ابي ان كا وخي لا تكون كريا تكدي والد عيستي صبح الشن يا لباتنات اي رمضان اي واجب بري مكا سا امر و Enu ideoin ku huomainen yhden prosenttia mukadammasta aisoista. Daan, voileide yhden, pois on sammuttija. Lakin, dagal kuva harpp nestiä. Saikolla tskeli välissu keviä. ku marma saadaa daan. Kativa kativa. Hurin hurintia onu kunu gallusu day. Hurin hurintia ras ni gaa e woto ko ze goda kala noha ka si baba dar noha midda noohaa fardan nooa hub nohaay sita debe ten kal ba huin be si dadekta midda galeh ka ga wa ka tu buha bahan ساري mudimba warramayo wuxuu leeyahay aad ceedoo markii ay soo baxday ayay soo muuqdeen ciidamadii muslimiinta ra kooxdi ugu soo horreysay buu yiri waahayay koox midab ucana yaadana waqa midab gudooda yaadaan bay sitaan khubuna wauday wana qurh badayim buu yiri ahad mudane ay u arday askariya maraya in askarta umarka ay damaashad ay seedde balda ka ku ciirto kale in la marayo ragaw soo dhaadacay sharimuddin wuxulay uu yaabay katu boga maku arkay ciidamada nooc kara way fuuqaanay ciidda muslimiinu sada xamiduuna qalada soo turta ama marka la isar ama isu soo dhiiba laakiin muslim feeraha sawd وأحدا ذا سار مدين أي بكبا وحويجلي كتبغة كتبغة من هذه رنق وكلمة فارسيه بيدا ذا نقول لكم مدبكنيا وتبوليه عيدا هنا يعني تو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 mar labad gooyd iyo ciidamada ayay buufi weydii ciidankana wa bilibanir rashid bilibanir rashid isna wa mamaliktii bahriga aanin ka tirsan wa qoladi shaaam ka soo noqotay isaguna wa charan isna magaalay buufi sarmudineey buku xulay ciidamadii muslimiinta we di na marki da na ba kaagan waayo anna mag ayaa nu sa mas bi lo ka nawa but di hebalo mas ka da da bar ka gut sawa da daada ba human sha gabu gut sa daada mag buga marki bebri iya idan ki marka ka waxa logu dalbaniya musigal la gara ayaayo kalab durban niiya wax qalb kariye durbanaad aan gaab ka lo garacay waxay sheegayaan dagaalka qaabka lo galay in aad weeraraysid in aad tuugaysid in aad dib u in aad dharaaw soo in in waxa soo dhamee warruuma waxay u baahan tahay koox dhan dambe muusiga waxay waxa sa da ka da man ko tus ba ma mu che ki sen ka mirte mu ga danmbobuka sina ya kaana wa ba a sen ya waxayugu moote kat buga inu deg eedamada tartan iyo kuwo muslimiinta isku soo dhowaday moosiga diyo wixii ba dhacay labada nin ee eedamada kale hogamiyay wa labanino khabiir rakan waxa indhafartanayay sanu dagaal ku soo jiray kaana ila dowr ya fartanadi wishba ku soo iya sa ta put god iyo dana de muslimili min tu daal ka waxay ku tal gal foto sa da xaba la so_cy fepres ku tagaal galo sa inu dagaal sa in una inu dadan ka kan ayu is sa ku daal ka gala markay oo ta tar fiin xog go'di oo se soo galay ayaa muuse gii dib loogu garaacay wax la amrayay inuu dib u qoro shaqo samayay dagaal safeed oo socda inaa dib u qoro taa xitaa fudud maaha ahay idaadan taariikhiga ku Nu'man ibn Muqarrin sahabi looren jiray muqaddamadii saalka Bibrusna waxa uu ugu jiray sahabiye looren jiray Alqaqa ibn Amr Tamimi Alqaqa wadagaaliyaha nadi muslimiinta taariikhda uu weynaay soo maray isagii Xaalid labadan sahabi dagaalka hoggaaminayeen halka qutus iyo Bibrus oo kale in la ay dagaalka Mel, khatar ma keydama kala soo galaan kuwa kale muslimiinta xareerayna kaga yimaadaan oo saasi dagaalkii beershiye loogu dhameeyay waqaa qoodacay nafsu shaakilabu damay marka faray laga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 ruga adaaya wa ku goolayshee iyago jabin hadarinay dib u gartaan oo tataarka oo dhameeyntan bannaan soo ayo amar bixiye qutsi in la garaaco muusigadi oo ah ciidamada muslimiinta inay daadhaan ee debedda ku daba tan waxa la soo dhaadciyay wixii ciidamo dabada saarayntoodii ugu badnay fataaqi waxa ku soo baxay wax cusub awl waxa isla hayn inta sancanka galiya xoog goodiyo dhanninta ku isticmaale ciidamo iyaha tiyaatiga maaydiganin iyagu dhamaantood dagaalka way ku jiraan laakin ninkan daliyay waa kooxdi muqaddama ah oo la toqod runti ahaa marka ciidamadii muslimiinta ah hoodan woli baa wuxuu soo diray قح كوح... يد وضده حدا هل كيل اسكت الريح قواد يد حدا ماشي ولا اوده دجالك مرك كويش بدله تطارق قح ريح يجي سلمين تنا ماشي كصواع قارم الله بدك كوح... قحرك قح بهدلو واجي هي... واجي قح ده جدك وشرته دجالك دا... هو دمها هزيمه iyya naxr ma uun ku marku ku dagaalamayo ama guuleysaa ama jab iyya markay tahay nolol iyo geeri bex wayna walbo in u dhinto iyey nu nolaado wax ka dhaxaya majruu ciidan ka tatar tatar keyi waxa kan albaabki dhan banaaynu oodan yahay waxa baad soo inay dagaalama waxay dagaalamay dagaal oo u ما يمنادي تتركه وإلا ساقع ضيق ما يتردد مسلمين ركوب بدن به وساقعية قط سو اليد شكتا وناية أيها الوحارك ما يتردد سيال الله ساقع ده تنعيدن كل كحه شيء والله لا ساقع مركلا ay kudda wasay inay uuqaadi is beddasho oo taar kudan ka hedayy siiyo chebiyaan ina iya guddusha wada maran oo muilinti guda kasho oo hutaati musilita ayay sisa iyaga inay dib pukun noto hu tus mark ka su gaan saday na da is ka iya ma si aad dal loo wuxuu iska dhigay koofiyadii birtaasii tay. Deba tanay toogan waxba xidnaay oo qaylinaya oo Wa Islaama ah isagoo la Wa wa ayu dagaalka soo galeey. Raqii taalle ma yeey markay arkeen qayidgoodii ugu dambeeyay boqorkii وأنكوا في هذا قال حد نين؟ وذا قال كينا هذا فروح بعد دبوا شيء معنوية؟ وذا قال في دب يروح وشيء؟ واسكر دعية؟ مايمنادي سوري هيسير دب يسكر دعية؟ قط سمرك وذا قال قبل أبا لا إكتئف لار لا إكتئو احد القواد المسلمين بوجد ده تغيير فرسكيسي. قال يا أمير المسلمين فول كان. فعكيري حوجاجا أما نف عجاجا مسلمين تكاه كران ما يفشانو. أنا مساعي بكون دجال كلي يعيب. إيش قام فرس ودان. هو كفيه دبير تهيت كدي باله walaana ta berki dunbo waxa la yidhi He tawajjibin gaad dehad bila faras bila waxba dagaalkas ka soo gasho si ka tal lagu dilay muslimka jabin islam qonar rabbi aan dayay buliyaaniga dayac mi mayin im sa fulani y fulani y fulani oo ilaahi ba la khan o ilaashanaya dagaalkii markaa kan uu isbedelay muslimiintii way isku suuciyeen maimanadi wa la soo kaceen hadba laysla soo gaaray katbuuga laysla yimaado eidamadi weerarka waday waxa kamidaan in lay raadoon jamaluddin aqush Wa arrangi, skanassaa, harajinna, siirrijuusu, murku, dajalem, ura, idemisha, skanassaa, bahain. Ida mada ura, saa raukussa, biraj, Aya fotosia, idekis. Djemaladdina, ux, aja katabra, medähekeguji, katabra, issaka ura, issaka ura, naiyo gi dagalal ku marka wispe wax moga na bayya lakin marka ka melaika baan cirkto wa na di ba naman mata he si di ba na la lain we naya waxay gu sad den wado futa hu u daga la dari ji wagoo bay furte debe na we ka behae maal labatan kilometr u jirta aynu jalato be san laydahdabeey degay muslimin ti wa kadawti qot suuhr rumaysan yahay mashana man muslim danbayn la waaya mata tar danbayn la waayo ukadabeymi bi sambalay suu bi mahdana muarikhu wahila andagal ki hore ka kulul ba ka dhacay wahani ku dhawaatay mar labaad muslim kale la Valla ei se haama. Läkin me edämme idätä, ei Marla, vaatteikens, on kotos, galo. Ja tuolla lasse jo arkeen, قدس وعلى إدادة مالتها سيوح قد عيني يا الله انصر عبدك قدس على تتار الهي وعبدك قدس اوهيلي الهي سبحانه وتعالى و اوهيلي عيدا أنا فرطنسا ندود لسوتي من ايا عن بكرة ابهم لك ارترا جيش و امشي مرايي والله مريه مسلمي تدوا بقول استمرق <تصفيق> سقوط السجود سجواتك قدلك كخقيه وله سبحانه وتعالى ومهد بقول يا صوحك دب اتنا انت عدم شيء يدق داو عمهي وحن ميد كاسريا ورورسانيه اي ورا قدر غير دي مشفوليه بيد ان الله وان صوصعضاه قال الدين واسو جبي ما قال دي مكاي مقلين غالكي با لجبي دي, دي بابي شعباب لن حاميه دي ماشي تشوفتي شعبك في العضي في رمضان او شعب كي عاد يغا هو حرستي او كوي مدخدا وها وتتاركوا ماشي كاجتا جاي لايي او قار خد خداي او ماشي او مهم قاها ابيبرس بوكا دبا وحو دب بنو تركيا لورج شريوه عالسيلة نجم الدين أبابة كرنا لعيرانا قاضي لقعدة قاي مسلمين تيوح عيد عيد عيد الفطرة فرح يقول أي عيد مشكوع عيد فيبرس عيدا كيوه وذي ما حلب حلب حامية دي تتأكل شو دور ayaa sha mordan laga gas saray in niman ka tasaar la iiraha sa u dhammayeen waxa marka gata muslimto ku jetadda alkeda ila iya sha mordan aya muto qsade babadi wa nawalaku daray Oma radioisä galatolla galga sei, ja kuiko ryhmä, tarkamida. Kuiko ryhmä, tarkko, että uarkeen enää ei fei, tai hei, helletile, vuyri. Udile. Tarkamidana. Kisarimudine, eiväkullesi, on ehdottomasti, että مد على الدين لا يداه بنو بدر بنو اللولو بدر بنو اللولو إيه سنجري موصل للقيم كانه خصور رنيين إنك يسي كان حلب بوديب حمامة إذا نك يستجلد قال جلاء منصوب أيت سيدا دوق عليه ويشق راجي جهادك كذا يبقى له بوها دلي جمال الدين أقوش صاحل فلسطين يغزب بوديب دمشق على مدينة سنجر وأنا نكمل ده هوادي هو هنا يم ممالك ده أيوه يسجنه وديبه لبعضني يلحق الشوال وابيل كديبعين وجالوس أيوه دبو جوري وكنى غداي مصر تطارك الدجال في سكوات إلا hän on jäänyt vähän nuo taimasi, joudun beisestä saarpuolille, koska hän tajui kylläkään. Qutusina korsi jisi, joo, on ainoa muhussi, että enne muslimintojoo leiseto. Vai joo, sen merkki legari ja räjäisyhyyt. Etti iloa, että eetti baushakia, näin se on, mutta se on magarin. Mä olen Hei, Brusva, kavsat, hei, deu lennimedi, silami, gahei. Isäga, tuon, on jieto vansar, no, silami, jena, mehjidemesi, johojij. Mahakka, da xej, rratke, kadda xej, muhun, no, da. Rratke, kadda xej, muhun, no, da. Kow, muslimitu, duli nima din naftiga heday muday yin di taarka laarka in la chobayo ama taar bu dada xdi ka saay la karinan nako ta hebadi dad ka muslimata ho ko dibu mawoodin waxga raar xala bu soo dira we ku soo taa qa me sigurau didi bu ei, Şami, ei Törki, ei Filistin, jo ei. Palata tietysti. Bokali, jolla he äfventenssannutat tatarde, voimassa on nukkun. Tatarssa on nukkuta, vaikka hurräisidet, bokali äfventikii tepankai, täyimmö linkille, on itse asiassa myös tällainen kestäjä. Marku, on شهداتي ما خاطي جوا نقاطي دولة الممالك هنا يفرق تلين كراه دولة ديهين ومسلمين تدفاعي كره أثارت كده وحكم ده دا. ما دام الدميشق إياه بغداد إياه قرطبة بقى يجمعون قرطبة أنا اللي حبقولي في حيصادن كيبيس لا تنسى كهر بغداد القاهرة واحدة نقطة عاصمة ضحى المسلمين وها ما شيء كبر عمته ومن الدنيا هي تاريخ القاهرة وغفى على وحي بلابن طيب ماركة كان وحدا ما هذي الدور كعائلة هاي اللي من كيا يوبي waxay شامس كويري ين شري يordan وحي بلابن ممالكه إنك فريان كدب دولة هي الرأي كريستم كما يشكو تحنى هرايو بتا جوايان عماد الدين زنكي إنه ردين محمودي صلاح الدين, محمود الدين يوبي دولة هي بتا جوايان لحقوا على qaytsariyah magalada laydaada iyo xeyfa ayay xoreeyeen lihbuquliyashan iyo lihdankii safq iyo qulayqila fi turkiya ayay xoreeyeen oo halaydaada afar tan kuna askari ciina ku dhadow hayso ki armaniga baqorkiin la suuday ee holan ko ee baghdad wax ka galay wa meeshiisi waxay ka soo qabteen ganimada bay iraadeen in laga soo helay isla muslimo dhan أريد أن كغنيمة دمر كلاقي بيني إلا من مسامينه والله والترى بالله يدغدغ يعني نوالب ما صفتوا حسابا الله بريده قوله سيتيا يكره ما قدام الله كغطاي لح بقولي لح يا لح ذاك يحب ببرس دبو فرط يافا ما يشان الله يدغدغ لح بقولي عالم الإسلام يكفر تام بديبو حرية أنطاكية السنة وقوى بغداد وح كا جبيبو كمديهاي ببرسمار كودي ما نيجي مدن كي هريرة كوت السنة دولتها هريرة مسيحية كا كم هرصنا إلا يا عكا يا سوريا يا صيدا يا طرابلس يا بيروت بكا هرصنا قوانا شامنا أما مصرنا وحنو سوريا نطرسوس يا لازقيا أيها لحبقوليا فريدتانكي ايات طرابلسنا المنصور قلاوون اسنا كم دم ممالك قبرصي لحبقوليا سغاشمكي هيا اننكي سي اشرف خليل ابن قلاوون اسنوعو فرته وخي امارات حرسني يعني اللي بيتصدوا صناعين وجالوت كذب امارات مسيحيه كما كان وشي دولديه كتق الصناي ودان ويكت انت وحكواينه وبا حنا اني دبا وغور لكن ما دام محاضرات خير ارادتنا دول مر ايو كونن كوار رمي وجيش المسلمين <تكلم> ته عيدك ها عيدن كلي مسلمين تلي نقواك حوق بدل عيدن ليرهده دعات او يغ قلوب دو دكه فورتان دول تاريخ الدني ده ندي Marka allah Islam on Iegana. Frank Baurfet Hedday, Polubter Herjan, Keshani-Neifortan, Keshani-Novode on Keddiga. Keshani-Novode on Keddiga. Keshani-Novode on Keddiga. Keshani-Novode on Keddiga. keshani waa islamay barka khan barka khan baatu walaaliye ninkey yuro fortay abii waadagi fashiya fortay jijji loodan jiray jijji wayna jinkis khan baata ye walaala oo ilma jijjiya barka waxa noqday ninkii ugu horeeyay way tarxiyeena dad bad kala waxay qabana barka wuxuu kattr say alusii dhahabi yani marku dimani yiga kisan wadna dhukubayo dhan wuxuu qibiyay afartiin inay ugu waweynay u dhalay marka alusii dhahabi waxa la siiyay baatu baatu marku barka noqday و الإمام البخاري، بخاري شيخ الأورنجي وشيخ محدثة، إمام الذهب يحولي رجل محدثة وذاهدة واثرية وعالم بها. مره كقائد ولكن صوف النمنو قبى، وسماع حترضنا ويرد جيسن شري. إن ثلاثة الصابيح نجمع بكون تغير شري بعيدا، لكن وحانين عالم ولا جهيب رجع يرجع يكمل دي هين أيادد هي بدم قلوفته ذي له كفره. إيه جو مرك القبيلة الذهبية بهاي. بركة خان مركو مدوا ذي سجل وقت ما ولا يسلمين لكن كانت سنة كتب دولة وين بعض. قبيل كلا بدو جكتاي جكتاي وان كيو وقتها أو درجن الله qoysas ki sana qayb ka midaysan ka ku xidnaaye aad mu muslim ka aala laa waqti isoo xumo mamnuu ha walaa in la gowraco halka laga dalooliye bu yuri muslim kana waqti gaacnaa saabu ku xukuma oo mamnuu in wabiida laga weesaysto iyadoo ka fiwaad mo ka mamnuu waxa مبارك شاء الدائرة المعارف يذو حشيان يسايمو يجينكو وهور السلامي وقويس كم كم يدا فعم فيلا يا لح بقولي يا ما يا لح بقولي أفريقيا لحدكين إنه قفص داي سجن مذا حني ماشي يا كم اسلامي سلامي هلاكو فانكى بغضاء دمياي كيور رني إن إنكى سي أحمدك ودار باي سلامي وقفص ماشي كذب ان انا واديرو يي او كريستنا قوكاي لبسنا مركو حكومي با لاديل قولا كلا قفطات لكن وقت يركجبهتنا كي سيغا كوك عصنا انا نولداي اباغا انا نولداي وا ابن ارغون ابن اباغا ابن Katoa, loori, syyde, o gato loy siray iya na per sidi ba sala ka ku mark gan taari da mo nakotaga cheda ina ni din tilma mo jesh ka waxi no kale ayaa iya nakul bin na furtay oyta badan dawuladihi bari ka higeta be ay musao daafnay hidang uguma furanin e waaugu furtay mahay sabi li dawa ayaa furtay debe tanad dibe u soo noqdeen dawladda muslimiina waxa jira marka inaan soo koobo ee waqtiga dheeraday wa dadbadan oo muslimiina oo xataa dawladda u shaqeeyay qaar muslimiinta waxa ay qaar dibbe u waylahaayeen mesela mahmud yelwaji kale oo ah Oh, bogortooyada qabtay ayaa wazir ka dhigay debaana wuxii magaalo muslime la dumiyo wa, dhan isaga debu dhistay bukhara iyo samarqand iyo tani dib muslimiinta wax ugu taray xagsigoodana wacire garbiidii qaxayala habash amiidiyo gabad faaduma loo oran jiray iyo mid weziro ahaa Cabdiraxmaan loo oran jiray koox kale oo biidii qaxayala oo gii gumaaday muslimiintana waciraan laakiin waxaan uga jeedaa ama hadan maamuladii meeshe ka ciray dad muslimiino fiican oo kasoobaxay ama han sheex isii sag yaninka saaduddin bakhardi yaninka laa buu sawara diray waana masfufiyaa tareeqadii waal qaadiray isaga waxa la amray ma waraa nahr inu tago bukharu saw galayoon wax nooliba joogin kaas iska duldegay har buu ku dul sameeyay muslimiinta dadbu noqotay ilaay iyo ay magalada dibu amirantay oo hadana tarabinilla ilaado wada sufiya baasina hadana dibu sameeyay oo odas kallana, ku haistaa, deve tänä uudet ruhani ja huvi, laso hautoi, uudet jäljellä nä, ddd muidet jäljellä, jätätki vaabbaqivoisi, uudet malaikan ruhantia ja hamushaaga raja, jäljelläkin markku näin, kuopdi horavaa lakkain, filahintia, fäshisplodia, uudet uudet uudet uudet uudet uudet uudet magalada walta ma in diblo baabiyo mahmud yalwaqa yabo gortoyada dibu qararay waajqta ay kan rabay no mejababiyo wamar labad badbad yani waxan qocay ragii ku biiray dasbadano kamidina madaris ti islaamigaay iskooladi islaamigaay magalo inkay islaamiga wixii musliminta dibay soo celiyeen ragii culamada ahana qulubti dadkii muhajimtaay bay furteen la lama arag umad la chabiyi oo ki jabiyey u diinteeda qaad. Tariibna wax la yiqaan Ninka wax jabiyey deen diinta laakiin umad oo ki jabiyey ku xogbatay haddana kan dan madersiga kan sida uu taqaaniin dan hal Oo ah taariikh du may bilab min adiman ta muslim chabay wa yahro la chabay ba jirta adiman ta dad ga wax dadkii ga cidrada dad haddii ka xatar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 waxaan uga jeedaa in dadka muslimiinta ay dib ugu imiran qaataan waxaan sawma reddul badano musliminaa tilmaamay oo da'wadu lagu furtay xood bal lagu ma furannin ki wax dumiyo jooga ayaa isaga diinta lagu daray sarwad baqada ayay dib dawladda islaamiyow noqday marka waxaan idin في عن القاضة وصلى الله على محمد وعلى أهل الصحب وسلم والحمد لله رب العالمين